أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من الآيات عجبا عجب إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا من لدنك رحمة ربنا آتينا من لدك رحمة وهئ إلنا من أمرنا عشدا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من, ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء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 قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا إِلَّا فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت وَلَا منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا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 بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا ألا ربك صفا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 بَلغوا مجمع بينهما نسياحتهما فاتخذ سبيله في البحر صعبا فلما جاوز قال لفتاه ات غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 وأما الجدار فكان لغلامينيتي من في المدينة وكانت تحته كازل لهما وكان أبوهما صالح وكان أبوهما صالح فرادة ربك أي بالوَع شدهما ويستخرجك الزهما رحمة من ربك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 لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يروحى إلي أنما إلهكم إله واحد